صدر في ألمانيا العدد الأول من مجلة إسلامية جديدة اسمها المسلمون يساعدون تطبع باللغتين الألمانية والتركية وتقع في 36 صفحة وقد أسست هيئة المجلة في ألمانيا سنة 1985 للميلاد وهي تهدف إلى مساعدة المسلمين في مناطق الحروب والمجاعات في أنحاء العالم الإسلامي وقامت الهيئة بتقديم المساعدات في كل من أفغانستان وبنغلاديش والبوسنة والهرسك وألبانيا وتركيا والسودان ولبنان وفلسطين وأصدرت الهيئة بعض الكتب والمطبوعات إلى جانب تقديم الأدوية والرعاية الصحية والغذائية كما قامت بحفر الآبار وإنشاء عدد من المشاريع الزراعية في القارتين الآسوية والإفريقية